ويا ابو ذنبا من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيع فلا تضربوا جلال الله الامثال ان الله يعلم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 الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 فَكِفُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ نَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ